هذا سائل يقول ما حكم الوقيعه في أعراض أهل البدع ما حكم الوقيع في أعراض أهل البدع بحجة أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم يا إخوان ينبغي أن يتنبه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم ولائمه المسلمين وعامتهم فالغيبه الاصل فيها انها محرمه الاصل فيها انها محرمه ويستثنى منها حالات تجوز فيها الغيبة لسبب معين وتفعل في حدود ذلك السبب المعين. مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويبيح عرضه ما معنى يبيح عرضه يعني يجيز اغتيابه من قبل الشخص المظلوم ومعنى اغتياب من الشخص المظلوم أن يتظلم أن يقول فلان من الناس ظلمني عندما يقول مثلا للقاضي أو للحاكم أو للمسؤول فلان ظلمني هذه غيبة للظالم لكنها جائزة هذه غيبة للظالم لكنها جائزة إذا هناك حالات تستثنى وتجوز فيها الغيبة وتكون في حدود ما تتحقق به المصلحة ويحصل به الخير وجمعت هذه الحالات في قول الناظم الدم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر فمثل هذه الحالات تجوز الغيبة لهؤلاء لكن في حدود الحاجة يعني لو أن شخصا ذهب إلى رجل يستشيره قال إن فلان تقدم لخطبة ابنتي وأعرف أنك تعرفه جارك وقريب من بيتك وأريد أن تخبرني به هنا يجوز له في هذه الحالة إذا كان يعلم من حاله أمورا أو آثاما أو صفات ذميمة أن يخبره بها من باب النصر ولأن المستشار مؤتمن يخبر هذا السائل بعينه فقط للحاجة وأيضا يخبره في حدود الحاجة لكن هل لهذا الذي استشير أن يتحدث في المجالس فلان فيه كيت إلى اخره مجرد اغتياب له لا, لا يجوز فإذن لابد أن يناعى ذلك وقول السائل هنا الوقيعة في أعراض اهل إذا كان مجرد وقيعة ومجرد غيبة وكلام في أعراضهم ليس نصحا لدين الله و لا ليس إظهارا لسوء حال أولئك مثلا في البدعة والضلاله فإن هذا لا يجوز أما إذا كان من باب النصح لدين الله ولاحتياج المقام إلى ذلك فإنه يصار إليه في حدود ما تتحقق به المصلحة. هذا سائل يقول ما هي المسافة التي ليست بسفر وحلال على المرأة أن تذهب برفقة آمنة, أن برفقة آمنة السفر السفر الذي تنهى المرأة عن كما جاء في الحديث لا يحل لها أن تسافر مع غير بمحرم هو المسافة التي تعتبر سفرا أما تنقلات المرأة مثلا في داخل البلد الذي تسكنه في داخل بلد الذي تسكن فيه وتنقلاتها من مكان إلى آخر داخله مثل السفر من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مكة هذه التنقلات لا تعد سفرا هذه التنقلات لا تعد سفرا فالمرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن في داخل البلد وما لا يكون سفرا من التنقلات مثل المناطق التي هي حول البلد وقريبة منه ليست مسافة سفر فإذا كانت مع رفقة مأمونة فإنه لا حرج عليها في ذلك هذا يقول هل يجوز لمن سكن من الحجاج في مكة لمن سكن من الحجاج في مكة وسكنه بعيد أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر ثم يصليها جماعة مع صحبه في المسجد الحرام علما أنه لا تفوته سوى صلاة الظهر في المسجد الحرام هذا السائل طرح هذا السؤال رغبة من أن يحصل على الأجر الذي هو صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى، وكما بين أهل العلم ليس هذا خاص بالمسجد الحرام المبني، ليس خاص بالمسجد الحرام المبني وإنما يشمل مكة كلها. فالصلاة بمئة ألف صلاة فالصلاة بمئة ألف صلاة فلا تؤخر الصلاة صلاة الظهر عن وقتها إلا إذا كنت مدتك يعني مدة إقامتك في مكة تقل عن أربعة أيام فأنت في حكم المسافر فإذا أردت أن تؤخرها جمع أخير مع صلاة العصر ففي هذه الحالة لا حرج عليك في ذلك هذا يقول يمنع على المحرم لبس المخيط فهل يدخل في ذلك النعلان هل يدخل في ذلك النعلان أيضا يضاف إلى سؤاله النعلان والحزام وساعة اليد من الجلد كان فيها خياطة ونحو ذلك فالجواب أن كل ذلك لا يمنع الحذاء الذي فيه خياطة أو الحزام الذي يشد به وسط البدن ويشد به الإزار إذا كان فيه خياطة أو ساعة الـ الـ اليد إذا كان فيها خياطة كل هذه الأشياء لا يمنع من لبسها لأن مراد الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط أي المخيط على هيئة مرادهم بقولهم لا يلبس المخيط أي المخيط على هيئة مثل أن يلبس السراويل لا يحل له أو يلبس الفنيلة أو يلبس القميص أو البرنس أو غير ذلك هذا كله لا يجوز المحرم أن يلبس هذا مراد الفقهاء ناهي المحرم عن لبس المخيط وهذه اللفظة لم تأتي في الحديث لبس المخيط هذه لم تأتي في الحديث وإنما أراد الفقهاء بها اختصار ما جاء في الحديث أن لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا اختصروا ذلك بقولهم لا يلبس المخيط وأرادوا بقولهم لا يلبس المخيط أي ما كان من المخيط على هيئة ما كان من المخيط على هيئة يعني فنيلة أو سروالا أو قميصا أو نحو ذلك فإذا الساعة أو, الحذاء أو الحزام أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج عليه في لبسه هذا سائل يقول إذا كانت المرأة المحرمة لا تنتقب فهل يجوز لها أن تكشف وجهها الجواب نعم صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني حال إحرامها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لكن يجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تسدل خمارها على وجهها دون انتقاد. تسدل خمارها على وجهها أي تغطي به وجهها كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فإذا حادانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لأن وجه المرأة عورة وإذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فإن الواجب عليها أن تغطيها هذا سائل يقول هل يجوز لرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا الاغتسال لا بد فيه من تجرد من ملابس الإنسان حتى يتمكن من تنظيف بدنه وغسله فإذا كان في بيته أو كان في مكان يعني آمن ومغلق ونحو ذلك فإنه يغتسل على هذه الحال هذا يقول إذا كنا نطوف وقطعنا وقطعناه للصلاة هل لنا أن نصلي الصلاة على الاموات نعم إذا كنت تطوف وقيمت الصلاة صلي مع الجماعة وإذا نودي بالصلاة على الأموات أيضا صل على الأموات ثم أكمل طوافك من حيث المكان الذي توقفت فيه عند إقامة الصلاة هذا يقول هل نستطيع أن نكثر من صلاة النافلة بغير حساب في المسجد الحرام يعني النافلة المطلقة نعم لك أن تكثر من التنفل المطلق وتكثر من الصلاة قراءة القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء الله ومناجاته إذا لم يكن المطاف مزدحما تتنفل أيضا بالطواف فكل ذلك من أبواب البر والخير هذا يقول رجل حج منذ سنوات ولما رمى الجمرات يوم العيد لم تدخل في الحوض ماذا عليه ماذا عليه احيانا يأتي شك في العبادة بعد زمن هذا لا يلتفت إليه يأتي شك في العبادة بعد زمن هذا لا يلتفت إليه ويكون ذلك من الشيطان ليحزن العبد ويقلقه ويشعره بنقص عبادته ونحو ذلك يوسوس له باخلال في عمل أو في من الذي يتذكر اعماله تفصيلا قبل سنوات ولو قيل لأكثرنا ماذا تناولت في طعام الإفطار بالأمس لم يتذكر فكيف يتذكر أعماله تفصيلا قبل خمسة عشر سنة أو الشك في العمل شك في العمل بعد انقضائه لا يلتفت إليه لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ما رمى الجمرات يوم العيد في الحوض فيكون قد ترك واجبا ومن ترك واجبا فعليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم ثم إذا كان يقول في سؤاله أن غير متأكد أن الحصيات دخلت في الحوض إذا كان غير متأكد أنها دخلت في الحوض أيضاً, أيضا نسأله اين ذهبت إذا كان غير متأكد أنها في الحوض فأين ذهبت لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين فإذا كان غير متأكد أنها في الحوض فليتأكد أنها في رؤوس الحجاج وهذه مصيبة ولهذا يجب أن يتأكد ويتيقن ويتحقق ويدقق تماما أما يرميها مسافه بعيدة ثم يأتي ويقول لا أنا غير متأكد إذا كاننا ما هم متأكدنا في الحوض فليتأكدنا في رؤوس الناس في رؤوس الحجاج والمعتمرين ولهذا لا بد أن يتأكد وبعض الحجاج يقف عن المرمى مسافة بعيدة ويرمي ومثل ما يقال السائر غير متأكد مثل ما قال السائل غير متأكد هذا عمل لا يجوز هذا عمل لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء قال إن دماءكم وأمالكم معراضكم حرام عليكم ما يجوز لو يرمي هكذا جزافا من بعيد غير متأكد هل هي في المرمى أو في رؤوس الناس ما يجوز له ذلك بل يجب عليه أن يقترب من المرمى ويرمي مطمئنا ومتأكدا أنه رماها في الحوض. هذا يقول رجل حمل آخر في المطاف والمسعى هل هذا العمل يحسب للحامل والمحمول أم لا المحمو... العمل الذي هو الطواف للمحمول لكن الحامل له أجر هذا الحمل سواء حمله أو أنه دفعه بعربة أو نحو ذلك فإنه يؤجر على هذا الدفع وهذا الحمل ويكون ثوابه ثواب إحسان لهذا الضعيف أو الكبير قريبا أو ليس قريب فانه يؤجر على ذلك أما أجر الطواف نفسه فهو للشخص المحمول الطائف هذا يقول في سؤاله لقد سيطرت الوساوس على عقلي وأصبحت لا أستقر على أمر ولا حال ما هي الأسباب وما العلاج أولا نسأل الله عز وجل لهذا السائل ولكل مبتلى بالعافية والسلامة اللهم عافي مبتلانا يا رب العالمين والوساوس هذه من الشيطان وهي مهلكه للإنسان وأما العلاج فبصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والاستعاذة به قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يلجأ إلى الله صادقا مستعيدا به تبارك وتعالى من الوسواس الخناس والأمر الثاني وليتنبه له جيدا عليه الا يعبد الله الا بما شرع عليه الا يعبد الله إلا بما شرع فاذا كانت وساوسه تدعوه الى اعمال غير مشروعه مثل بعض الموسوسين يا يتوضا 6 7 مرات او اكثر هذا غير مشروع وهذا داخل في التبذير والاسراف المنهي عنه الوضوء اكثره ثلاث مره مرتين ثلاث ومن زاد فقد اسرف كما جاء في الحديث فلا يزيد على ذلك فإذا جاءته وساوس تدعون الزياده على ثلاث اربع وخمس وست ونحو ذلك لا يفعل ذلك لانه ليس من الشرع وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وعلى المبتلى ان يشغل نفسه بالعلم النافع وبالاعمال الطيبة التي يشغل بها نفسه عن هذه الوساوس وليكثر من دعاء الله تبارك وتعالى وصدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى هذا يقول إذا خرجنا من إذا خرجنا من مدينة لعلها المدينة هل يجوز أن نلبس إحرامنا في من مساكننا نعم يعني من اراد أن يخرج من المدينة للحج أو للعمرة له أن يلبس أن يغتسل في الفندق أو السكن الذي هو فيه وأن يلبس أيضا احرامه في الفندق أو السكن الذي هو فيه والنية لا تكون إلا من الميقات النية لا تكون إلا من الميقات هذا يقول قدمت من بلدي بنية الحج عن أبي المتوفى لعلمي بأدلة الحج البدل لكن سمعت بعض أهل العلم يقول إن ليس للإنسان إلا ما سعى فهل أتمم نية الحج عن أبي أو أم احولها عن نفسي الجواب تمم نيتك الحج عن أبيك وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا يستثنى منه ما جاءت الأدلة بمشروعية القيام به وأداء عن الغير ومن ذلك الحج وقد مر معنا من الأدلة والشواهد على ذلك ما يكفي هذا يقول ماء زمزم لما شرب له أي كما جاء في الحديث فهل هذا ينطبق عليه إذا حمل إذا حمل هذا الماء إلى أي مكان فالجواب نعم الجواب نعم ينطبق عليه ماء زمزم لما شرب له سواء شرب في مكة أو حملته في بلدك وشربته أو أعطيته من يشربه فهو لما شرب له وهو طعام طعم وشفاء سقم كما جاء ذلكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في الحديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام لماء زمزم معه صلوات الله وسلامه عليه هذا يقول رجل مريض في الفندق يصلي مع المصلين لأنه يسمع عبر المكبر هل تجوز له الصلاة في مكانه إذا كان هذا الفندق قد اتصلت الصفوف صفوف المسجد بالمصلين إلى عند الفندق يصلي في مكانه ولا يصلي ايضا منفردا وإنما يكون معه أحد لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وأما لو قدر مثلا أن هذا الفندق أمام المسجد مثلا لا يجوز له أن يصلي في هذا الفندق الذي هو أمام المسجد أما إذا كان سكنه خلف المسجد والصفوف متصلة وصلى ومعه جماعة مؤتمين بالإمام لكونهم يسمعون الصلاه فان شاء الله لا حرج عليه في ذلك هذا يقول ان كان رجل مسلم وكان يصلي ثم امتنع عن الصلاه وامتنع عن الصوم ثم ايضا اخذ ارتكب الفواحش والمحرمات هل له من توبه وكيف تكون توبته الجواب على هذا السؤال نعم له توبة مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم فإن له توبة لأنه قد قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا أي كانت لكن لابد من صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالندم أولا على فعل الذنوب والإقلاع عنها تماما والعزم التام على عدم فعلها والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله كوبة نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله الا هو أن يغفر لنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها.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 والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأماد. اللهم اغفر ذنوب المذنبين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين واتوب على التائبين. واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا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 يا قوي يا عزيز يا متين أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام نصرا مؤزرا اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم عليك باعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين وجزاكم الله جميعا خير الجزاء